يا ناس تكفون ابعدوا وتركوني خلوني أحكي لا من الوقت لاحظا فخبنا عن ما جرى من عيوني هل Tilbæskæn, alle dømme og lægerne er bare tilbæskæn. Yanas min tid til هل الدموع العين عبرات بسكا؟ يناسك فاضع دوت ركني خلوني أحكي لا من الوقت لا حظا، بخبرا عن ما جرى من عيوني هل الدموع؟ العين du entilska Jeg hali dam ti mat honi Kel ma de karuta Za dat napssiga Anna hea hebe ka me يعني بدون حيشتي حزن وها يا ناس تكفوا ونبعدوا وتركوني خلوني أحكي إلى من الوقت لاحظا فخبنا عن ما جرى من عيوني هل الدموع العين عبرات بسكا هل الدموع العين A yeah. today